سُبْحَانَ ربكم خَلَقَ أُزُوجًا كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا see you.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 ثم قدمت لي رد الله, الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله الله Här wuljan aus تصدع من خشيه الله لرايته خاشعا من خشيه الله وتلك